صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم على الضالين آمين كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكر ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكم ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون يا صبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أنواك بل أحيان لاكن لا تشعرون ولا نبل ونكون بشيء من الخوف والجو ونقص من الاموال والامفش والثمرات وبشر الصابرين الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبا قالوا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 فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه, فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن حج البيت أو Şəkirəl əliyəm